أعوذ بالاسمي على المشهر والرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونأتو بالله تعالى في في في إنه من سؤوله ورحمة الله وبركاته أنه الله تعالى فلا غادل له ونه يهدي فلا غادل له وأشهر أن لا إله إبن الله مرده لا شريد دا له وأشهر أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالله ملا عم لنا ما علمتنا إلا كأنت العلم الأخير أما بعد وخذ في الله كما تعودنا نقضي هذه النهارات مع قصص القرآن والقصص القرآني وكما تعودنا وقلنا قبل درس اليوم نبدأ بتذكير سريعاً بما تم الحديث عنه في اللقاءات الماضية فأقول لأفوا من هدف من رأس القصص القرآني للفائدة من هذه القلوس وهذا هو بغرض التسلية أننا ربعاً نجل سنوداء الشربي حيث لنا قصص في المسجد ما الهدف إخوة؟ عبرة والعظة دليل قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباء يعني من الذي يستفيد أصحاب العقول لأن كما قلنا إخوة في دروس الماضية هل كل ما حدث مع الأمم الماضية ذكره الله لنا في القرآن؟ هل أخوانا كل ما حدث ذكر المرة تعالى لأن كل ما حدث؟ لا ذكر لنا بعض الأمم طب ذكر بعض الأمور ولم يظهر الأمور الأخرى لماذا؟ وإن الأمر, الأمر الأول لا يسألوا عما يفعلوا يسألوا الأمر الثاني أن ما ذكره الله عز وجل حتى لا نقع فيما وقعت فيه الأمم التي كانت من قلبي لأن تدرس القصص القرآني تستفيد عنه لأن عايز تربي أولادك تربيهم على هذا الأمر لأن القصص القرآني كما أخبر ربنا عز وجل أحسن القصص لأنه من عند الله، ولأنه مطابق تماماً للواقع، ما في كادة يتلمنا يا قبل ذلك عن قصة البقرة ذكرها ربنا عز وجلنا في القرآن الكريم وقال وإذ قال موسى لقومه إن الله يعبركم أنت جباحاً ضبطاً وفي آخر الآمن قال ربنا عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها الله مقدم ما قلتم ذكونا قلنا يا أخوة هذا الكلام في تقديم وتأخير ما هو... لماذا ذبحوا البقرة؟ لأجل جريمة القاتل طيب مولا تبارك وتعالى ذكر ذبح البقرة أول قبل القصة لقتل الرجل؟ لذلك تقديمه تأخير ما فائدت هذا التقديمه التأخير؟ تشويق يا إخوة لتنتبه سن يتنبه لذلك وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تدبعوا بقرة تعرف أنت لماذا يأمرهم أن يدبعوا بقرة؟ إيه السبب؟ ولأمر آخره أن ذكره الله عز وجل قبل قصة البقرة أهم من دمح البقرة وهو تلكؤ بني إسرائيل وعدم استجابته من الله عز وجل هذا أمر مهم جدا لذلك المولة تعالى قدمه على قصته القتدة هذا أمر سهل ومصير لكن أهم من ذلك لا تكون كما تنحى بني إسرائيل وإذ قال موسى لقومه إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ماذا كان الرد؟ مذهب إلى نبي الله موسى عليه السلام بعدما اختلفوا في قتل رجل منه يقولوا نحن قتل نريلون أن نعرف من القاتل يقولوا إن الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً هذا الكلام يخلنا فيه أمر في طلال سيء ولدى أمر من المورى تبارك وتعالى وهو نبي يستطيع أن يقول أنا أَمُرُكُمْ أَنْ تَ هو لكن ويعلم بني إسرائيل فقال إمنا الله ها. الأمر من الله عز وجل ليس مني أنا يأمركم كما شوف الأمر صحيح أن تذبحوا بقرة بس تذبح معزة ولا بطة أنت عايزة عارف القاتل اذبحوا بقرة أي بقرة تبسي ما نطلق عليه اسم بقرة ماذا كان الجواب؟ تتخذون هزوة طيب من الذي جعل بني الإسرائيل يتهم لبي الله موسى هذا الاتعام الباطل؟ إنه بيهزى. عارف معنا خالي يقول لك تتخذونا هزوة؟ سيد واحد يقول له يقول له يا شيخ حكمي كذا يقول لك تربنا يكون كاسمة. وبعده يقول لك هذا بهزر معاكم في الشيء. هكذا خلونا يقول يا سيدنا موسى. يقولون إن الله مرحباً تدبعه بغره. يقول لك تتخذونا هزوة من الذي جعلهم يتهموه هذا الاتعام الباطل؟ ده لو إنسان إقرع يعني في دينه رقة لا يمكن يستهزئ بكلام إلا أولك رب الأبي هو بيكذب على الله عزيزي أنه أعظم شيء يكذب على الله عزيزي ما السابق يا أخوة الذي لعف بذلك؟ هو ليش أعلمك؟ قلنا أنهم قاسوا بعقوله نعم زغم وخير إيه العلاقة بين معرفة القاتل وزبح البقرة نجينا عزينا أعرف من الذي قاتل للغاية؟ دولة بقرة بقرة؟ وإننا خلنا هذا الضلال الذي أوطع إبليس وقع بيس لماذا؟ سجده لآلم. قالوا قال لا. ده أنا أفضل من آلم. خلقتني من نار ما خلقته وممطي. أنا من نار والنار أفضل من الطيل. فلا جوز الفاضل أن يسهل. أنت بيقص بعقلك. ده أمر صريح من الله عز وجل. يخض الأمر يخض إيها يا إخوة. تنفيذ. تنفيذ. تنفذ الله تبارك وتعالى. سيدنا تعرف الحكمة. حتى وإن خفيت عنك. سيدنا عمر الخطاب. في طيب ماذا؟ قال اتهنوا رأيكم. نحن بنجدل النبي والنقص على صلوح على, على بنود على بنود صلح الحلابية. والمورة تبارك وتعالى ينزل ان فتحنا لك فتحة مبينة. يبقى بنود الصلح دي هي الفتح. يا اللهي تبارك وتعالى. نعم. باك انتوا طيب يا اخوة حكم الاستهزاء بشيء من الشاطر. نعم كفر. كفر بتاع الصلح. شيء من جمهور الشاطر. تكفر. والنهاردة كده صوره النائب في مجلس الشعب بيعطي نائب اخر غير عليه الرخص مسكوها في الفيسبوك في اه واحد يقول لك ما ده دفاعي قلت له يقول لك ده طبعا ده المفروض ايه هو ده المجلس أسأل. اكيد المجلس ملبوس وتيجي طبعا الامور يعني ايه احنا بنقول يا اخوه شوف السهزاء هل الرؤى دي سيدنا دي من الدين, من الدين. بس طبعاً يتوقع الأخرى وضع مجلس الشعب لكل مقام تلقى واحد في مجلس الشعب إذا أنت مجلس الشعب هذا يا أخواني عشان هم أصفة كنا هادخوا مجلس الشعب عشان يخش كده أقول قال ابن عباس وقال ابن مسعود وقال الإمام أحمد يا ما هيقبل منك هذا أبداً مش هيقبل منك هذا أبداً تدخلت نفسك في أمور يا أخواني النس أوظاهر عفو العافي وإحنا الآن قامت الدنيا على الثاني بيبقى واحد الدين المغلوب علي ثالث لماذا؟ لماذا توقيع الأمة إخوة؟ في الوقت انظر كنت ما يقابل به أي واحد المنتحد أو امرأة لا يقول الله أنت الآن بالنقابة هو يقول لك أنت, أنت تتبع منه كده هكذا إخوة فسأت من الدين والله العظيم وظلمت من السلافية وظلمت من الإسلام ظلمت بالإخوة الملتزمين وأسأتوا إلى الدين بسبب أمورك هادئ طيب يا أخو إليه يبقى الأمر الإنسان ماذا تأخذ بهذا الأمر وهو حكم السابق بشأن من الشرق بشأنك عز وجل طيب بعد ذلك يا أخو ماذا ذي حدث؟ قال وقت التقال بالله أن أكون من الجين قال ودعونا ربك وبين لنا ما هي ها هذه الجملة فأيقولنا أن فيها سوء أدب مما تمسك فيه ودعونا ربك ربك أنت ليس, ربك ليس ربنا لك ماذا قبل النبي الله النساء؟ إذا ما رب الله بالقتال إذهب أنت وهربوك فقاتل إنا ونقع من في من النبي استشاره في لا نخور لك كما قال البنو إسرائيل النساء فأنت ربك فقاتل ولكن مقاتل لكم عن يبيه وعن شمالكم بين ومن خلفكم هكذا أخوة الذين تربوا ربهم النبي صلى الله عليه وسلم قد اضع لنا ربك وبيل لنا ما قال انه يقول انها بقرة لا فارغ ولا بكر. عوالم بيننا ذلك. ايه معنا ما المراد بك الفارغت؟ مسلمة. تمام. ولا بكر؟ بكر؟ بكر؟ بكر؟ بكر؟ بكر؟ لم تنجل. هلأ؟ بكر يعني انها ولدت مرة او مرتين. عوالم بيننا ذلك. وستطعت. تفعلوا ما تؤمروا ان تفعلوا ما تؤمروا ضد الصنبط منها حكمين تفعلوا ما, من من ما تؤمر خدمنا ايه الاحكام الشرعيه ثاني مره نعم تسيل الامر على طول لما يجي ما تؤمر الامر الثاني كسل من الامر الاقتصادي لزوم في امر ما يبغى يدعي لك مين ده تفعلوا تفعل. فافعلوا ما تؤمر يبقى طالما امر الامر يقتضي وجود الا اذا يوجد قرينه تصرفه من ورود الاستدلال خلاص افعلوا مقال ودعنا ربك ابي لنا ما لونها شددوا فشدد الله عليكم اي بقره تبص عايزينها بقره من كبيره ولا صغير ولا وسط وشددوا هم بيتلكؤوا حتى لازم نفيذ الامر زي احنا قلنا كثير من الناس الان تريد الحكم الشرعي كذا ولا كذا عايز ايه عايزنا يقول إن فلان إثن فلان, فلان لا يفعل كذلك عز حادث كذلك يا شيخ حكم المصيح ونبدل المصيح تريد تعمل إيه فيه فيه اختلاطه والعريض هل ما تروح إيه إيه إيه إيه يا شيخ آه غليل اختلاطه معنا قال له لا ده, ده أنا عايز ده ليه يقول الزهاب إلى في الإسكندرية سنة ألف وقمها 33 ولو خدت زشتك معاك حرام عز حادث كذلك إن هذا تلك وبدعم الإسرائيل قَرَدْ عَلَنَا رَبَّكَ أُبَيْنَ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُوبَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَآخِرٌ لَوْنُهَا صُرُّ النَّظِيبَةٌ صفراء، فاقع، إيه فاقع أخر؟ في الصفار، هذا طبعًا تجيه، وبين. لأن في أصفر، الفاقع في البقر هذا يعني ما يقرب الحمر جد ليس الصور الأصفر عندما تشوفوا هذا صفراء فاقع الأنوال تصور الناظرين وذلك هذا يا أخوانا النوع في البقرة القليل جدا صفراء فاقع لما فيش كهاش يعني شعره يعني ليس بصفراء وبعدين تصور الناظرين ما قالوا اني سبحان الله هذا اللون الأصفر فاقع ده يصور العاجل زي كتبس جسمه هذا لنفسه كيه ممكن غيره ما تريد بسكها واحدة كده تبقى ايه ده عارفون البن كده. خلاص تعالفون الجلد يعني بقى من ايه. سفراء وفاقع دونها تصر الناظري. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. هذه الكلمة افوا ان شاء الله لمهتدون. ماذا قال عن لأنهم لو لم يقول إن شاء الله ما وفق اليه سبن ربنا وفقهم لدبح البقر هم قالوا ايه شاء الله وان ان شاء الله له تتمه قلنا ليكوا زي قال ربنا عز وجل لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله قلنا طبعا السعي بالمشيئه ده بيكون في امر تكون عزمت عليه قلنا بعض الناس بتفهم السعي بالمشيئه خطا نقول لك بلان حتيجي النهار ده شاء الله إن شاء الله يعني مش جاب يعني إن شاء الله أنا مش حجيب خلص؟ ده هو معنى إن شاء الله ده إن شاء الله بل عايزي أني قاتي إليه لك ربما يقول بيني وبين الحضور شيء وإن الإستساني المشيء يكون قابل الفعل ولا بعده آه عشان نروح للسوق يشتري حمار ويقول إن شاء الله قالت ليه طب إن شاء الله حمر في السوق فروس معاني فزهر دا زي بيقول شاء الله ان اين الحمام قرص ويقضي شاء الله قلنا ما ينفعش هات الكلام ده دول بعد ايه تقول شيء لا تستسي بمشيئه في شيء في معصيه لله تبارك وتعالى ان شاء الله ربنا يوفقنا كده المؤسسه يعني العمل يبقى فاهم كل مساعدين او, أو, أو مساعدون وموصلات دي الامر ربنا يوفقنا طبعا الاغنيه بتاعه بصوت صالح و... ها تستسي بمشيئه وان شاء الله ف... ان شاء الله تكون الموصيف سكة كثيرا. عسنا نعرف نتسلق عليه. ها؟ وان شاء الله ربما في شروط الحشيش اللي احنا قبناها. انه عرف نبيح. هلاص تطلع كويسا. هلاص يبقى... ينفعش هذا فرق. سيس المشافر على شيء مباح. وانا ان شاء الله المثلوب. قال انه يقول انها بقرة وال... ما معنى لذا لود؟ نا. دلود دلغير مروض. اتلاقي بقرة في الشيء. في بقرة مثلاً لأي طفل صغير يمسكها مثلاً يصحابها كده لا هي بها المدينة دل. لا لود مش هتدي يعرف ايه؟ يمتطيها ويبعها ويصدها لاذا بتثير الأرض مين براد تثير الأرض؟ حرص تثير الأرض يعني إثارة الأرض عن التقليل يعني بتعمل في المحرارة تحرس الأرض خلاص؟ ولا تسقي الحارب مش غالاش في السائل ولا تسقي الماء مسلمة لا شيئة فيها يوم مرض بأن مسلمة لا لا عايش عيين هاي شعوب يعني لا تكون عوراء ولا تكون مكسورة القرن ولا مسلمة لا شيئة فيها قالوا جئت بالحق قلنا هذه الكلمة فيها سوء أدب أيضاً هذه الكلمة فيها سوء أدب منهم ماذا؟ بكذا في الشهر آآ بهم طبعاً أنا جئت بالحق وقال بكذاً بإنشحها؟ دي بلوكا ربين اللي يأموا التسباح وبقرة ودولهم أوصفها وديتقولوا الآن جئتها بالحق طب وقبل كده طب وما كادوا يفعلون ايه المراد ما كادوا يفعلون ما كادوا يعفو عليهم ألاس أو ما كادوا يفعلون نقيت أن من باعها رب باعها باع رب غالي جد ويد قتلتم نفسا فتضرقتم فيها لماذا قالوا إذ قتلتم يعني في كلام قصة في نفسا نعم. لأن اليهود سلكوا نفس مسالك من سبقه وهذا أيضا تحديد لمن في الأمة يسلك مسلك اليهود وإذ قتلتم نفسا فتداركم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها وبعضها بأي شيء منها الدين مساء ودنساء لا ما نعلم وكان فيه خيط ذكر والله ناني ما يقول بعض التفسير يعني خلاص يالهي تيحي الله الموت ويريكم اياتي ضربه نبي الله موسى فاستيقن من قتلك قال فلان وامتى ثم قست طرقكم بعد ذلك في تلك الحجاره او اشق من الحجارة لما تفتت منه الانهار اللي منها لما الشط غير من مار ومنها ربين بطن تشكل الله واضح عنه تعبدوا بعدها قال اف تتطمعون ان يؤمن لكم بعد كل يا ربنا بيسكو لديك قبل إسرائيل كل دا يا ربنا بيسكو لعلكفار أنت عندك أمل أن يأتيك خير من عدوك يا محافظ بالثورة سمعت أنت أقولك إيه؟ دا أمريكا فرحة للا والله أعزبه وإسرائيل أعدى بقولك دا الثورة بيتمصر يعني حاجة إيه؟ هل طب بالله عليك يأتيك خير من عدوك دا يوم ما تعرف الأدول بيسمع عليك؟ بيقول لك يا اوباما بيقول ده اتمنى الشباب الامريكي يبقى الشباب المصري يا راجل الكلام والكنا ها ده مصر جه فعلي السلام عليكم بس طرنا به وفرحنا قلنا ده اوباما دخل في عشان قال السلام عليكم عشان يتحل العالم الاسلام الان ماذا يجري الامه وتبقى السلام عليكم بس قال السلام وعلي السلام عليكم خلاص وبعد ذلك فُعل ما فُعل أمين نصر الله الآف والعافية رازقه اليوم نبدأ في قصة إن شاء الله نتكلمنا فيها قبل ذلك سنذكرها الشغلة بالتفصيلة قصة طالوت ولاوت وجالوت أو قصة ملأ من بني إسرائيل ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم في سلطة البقرة ألم تر إلى ملأ من بني إسرائيل بعد موسى قال بالنبي الله ومعث لنا ملكاً مقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم وتكتب عليكم وقتالوا أن لا تقاتلوا وما لنا أن المقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من يالنا وأبنائنا فلما كتب عليهم وقتالوا تولوا إلا قليلا منهم والله عليمهم من الظالمين هذه القصة إخوة كسابقتها تبين لكم مقدار التلقم والتأخر في, الف... في فعل أوامر الله عزوز بني إصرائيل أقول بعد نبي الله موسى استقاموا فقرا من ثم بعد ذلك انحرف تسلل الله عز وجل عليه معليه من غيرهم فسابهم سوء العذاب قتل ابنائهم واستحق لساءه واخذوا منهم التابوت التابوت هذا وانا فيه بقيه مما ترك ال موسى والهاون اخذ منهم التابوت وانقطعت عنهم الانبياء مده من الزمن نبي موسى عليه مين نبي هذا اخو الامر اول مقطع في القصه هذا تعلم ان اي امه تنحرف اي امه تخرج لله عز وجل لا بد ان تعاقب احنا احنا مستقيمين على طاعه الله عز انحرفنا المولى تبارك وتعالى يصلط علينا يصلط علينا مين إن لو صلت علينا عدواً لماذا؟ يا سمنا سوء العذب بسبب إيه؟ هذه يا عارف مشكلة الناس الآلية أننا لا نفهم السنن الكونية وذلك إحنا فاكرنا يا إخوة، لما تكلمنا بقية التصف الضؤالي وأن من التصف الضؤالي وصفة عامية أن تعلم أن الكون ده له سنة يعني العملية مش مش, مش, مش ماشية كده طيب إحنا ممكن إحنا نعص الله عز وجل ونعشت ورغت من العيش ونرى الأمان والطمأنينة والسعادة لأننا دورتنا شرع الله عزيزي ممكن نحدث هذا لأمان ربنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ترد أن تذنب تعاقب هذه يا إخوة القاعدة للقيب قال لقد دل الشرع والقدر أن الجزاء من جنس ده الأمر دي يفعلنا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الأمة يبقى أنت بيلك من نفسك إذا عصيت ربنا مين؟ يعقبك طب اللي على مستوى المجتمع اللي إحنا فيه عصينا المعاقب على مستوى الأمة عصينا المعاقب لا يمكن يا إخوة هذه هذه سنة الماضية ولذلك يأكد لله إحنا هل إحنا أفضل بين إسرائيل؟ <تصفيق> ربنا ماذا قال عبد الإسرائيل؟ وأن فضلتكم على العالمين طب لما عصر الله تعالى القوم من ربنا فضلهم على العالمين دولا هذا وصفهم في القرآن الكريم يكوى بخمس نزعات الحيوانية وصفهم بالقردة والخنازيك يعني منهم القردة وصفهم بالنزعة فكذا الكلبية قدتوا عليه النبأ الذي آتيناه وآتينا فلسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكانوا من الغاوين ولو شئنا لو رفعناه بها ولاتنه أخرد من الأرض واتبعها وهو فمثلوه الكلب تحمل عليه يالها تطرق يالها وصفهم بالنزعة الحمارية مثل الذين حملوا الطراتة ثم لم يحملوها كمثل الحمار تحمل أسفار وصفهم المولى توالك على بانهم كالانعام لائكه كالانعام بل هم اظل سبيع الانعام اشد تماما من الانعام ده ربنا قالهم اني فضلتكم فاحنا قلنا مش قوم لنا مزيه هو واحد يقول لك طب ما احنا اهو احسن من الكفار دول على الاقل بيعبدوا غير الله عز وجل لكن احنا الحمد لله مسلمين مؤهدين بالله تبارك وتعالى. نعم عندنا شرط معاصر بس احسن منهم. يقولوا الولاي الامة دي لا تتعامل بهذا التعامل. المزل اليوزن به انت لك انت غير لزل ايه? الكفاة. ولزلك المسلمين لما هزموا في غزوة من كان معه? ده القائد يا من الجنود? صحابة. كم زنب التكاوب? زنب واحد بس. طيب ملك الامة لما تنتهد ما في باب من الزنوب سبنا. ما في بقى غيرنا في الديب مبدلنا كما ترى في المجتمع ده يقول لك احنا روح على الامر يا اخي يعطيك لك يا سيدي يا اخو انهم لكم كلامنا ده لا يعتوي كثير لان انت عايز واحد يريحك يقول والله احنا كنا في فساد الشارع احنا بس ما هنجيب البرلمان وقال بس البرلمان يجي والله حتى يجيبوا فالبرلمان هو الآن بس المجلس الجمهورية أول مجلس يجي بس رئيس تلاقي, تلاقي تاني أمور مظاهرات يقول لك هو عشان الأمور متى تستقر ما فيه يقول لان يخبر الآن لان هو عايز واحد يقول لان يقول لان كنا في ظنه وفساده وبعد كده ايه؟ ده هو اللي كان يعني ايه؟ يعني النظام ال ال ال ال السابق هو اللي كان بيخليك تطلع بمتك متملج هو اللي بيخليك تأخذ الرشا. هو اللي بيخليك ما يعني الإنسان يطرق الصلاة في المسجد. وتطرق العبادة. ده طبعا ده كله فين. فتلاقي مثلا واحد شيخ قاعد يقول اخوانا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير من انفسنا. لازم احنا نصل اخوانا من انفسنا. لازم احنا نرجع الى الله. لازم الله تمتلئ بدل الميادين. والله ده احنا عايزين نقبل على بوت الله تبارك وتعالى. فتجد الأمر شق على النفس. لما واحد يقول ده احنا نشوفه ده احنا, احنا كل بس يجي رئيس جمهورية هتلاقي الناس جاية على المساعدة. تلاقي المصاحف اشتاقين نصف. الناس شغال في المصحة وتحفظ فيه. فطبعا تجده لك عارف اللي عنا الاهوة. تقول لك والله الشيء لا تتكلم صح. لحنا كنا نكون عندنا على الاهوة تبص هيجي البقص للمي الحشيش اللي احنا هي. لحنا كلها بنبيع فيه. دلوقتي الحمد لله ربنا فتح علينا بنبيع شاع بنبيع قدام الناس ما في حد بيقول لك ايه بيقول لك شايفه فطبعا تجد ان هو هو مصر. كل ان ده شيخ في ده رجل شيخ كده بصح لا ده الشيخ الثاني ده, ده اللي يسودها علينا وعلينا ما هو مش عايز مش عايز وابذل اي شيء ما بيعرفش ان في سنه ماضي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في الشاع ربنا لما يجي عشان يغيروا النظام? عشان يغيروا الرئيس? عشان يغيروا مجلس الوزراء? واحنا وح مجلس الوزراء ما حد ينفع. ده اللي جبناه من التحريق وانا دخلت شرعيوته من ميدان ما نفعش معنا. ما سيصلح نجيب مين تاني? طب المجلس عسكره مش نافع. الرئيس اللي جاي حيمتع? ده منشبتات مكتوبة. من دلوقتي. تم تزوير الالتخابات لصالح نقر. حط انت اي واحد فيه. خلاص? المدونية الزحف مش عارف لاجل ايه? تغيير النظام. الرئيسة للرئيسة. ايوة حط اي اسف. حط اي اسف. فتجد رأمه اخونا الانسان. دي سنة الاخوة ماضية. دي سنة الماضية. ان الله لا يغيبها بيقول من حتى نسل احنا من انفسنا. نلجأ نتضرع الى ربنا عز وجاله. حتى يغير المورة وارك وتعالى ما بنا. نراصل? طيب. فبني إسرائيل ابتلاهم الله عز وجل وقلت هذه السنة وقلنا ماضية أبى الله إلا المذن لمن عصار شوف. انت عصت ربنا من يزينك لمين زوجتك صاحب البيت اللي شغل اللي انت سكن عنده رئيسك في العمل يزلك لولد عاق قل كلهم جابوا من اسمه جابوا من مصيبة فطرم انت عصت لا ربنا يزين لك المؤنى خلاص <تصفيق> ايكمه؟ <تصفيق> <تصفيق> طيب متى يحدث عز الامة؟ يوم ان تستقيم على رطاعتك الذين امنوا حفظ ايمانك ولم يبسوا ايمانا ولم يصولوا مبتعنا عن لهم الامن وفي امنة امريكا عندهم امن؟ انت عارف لو عرفت عرفت عرفت عرفت ان انت معاك عشرة دولار؟ يقتلك عشان مين؟ عشان, عشان عشرة دولار جيرو كنا قاصد نقولها خلاص الايمان في امن انت اجيب ده منين تشتريه ده سيدنا ابو هريره بيجعل هذا بلدا امناا ويرزقهم من الثمرات فقد ده نعمه الامن على نعمه ايه الرزق لاني اجدك انا تاكل اللي انت عايزه وانت خايف والله ما تشعر ما تشغله بطعم وعارف اكلت تراب وانت مقمئن؟ لا عز خلاص زيش بنعمه الامن قديمه على نعمه ايه قديمه على نعمه ايه طيب ايضا اخوتي في لا ماذا حدث ابعث الم ترى الم من اسرائيل بعد موسى قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا مقاتلا في سبيل الله مقاتل في سبيل الله هذا خلينا بدايه الصحوه عندهم احنا بدوهم بقى ايه شافوا نفسهم احنا لنا فتره كده العمليه ايه فجاء الله الى صفه من النبي فجاءوا النبي فلما جاء النبي ذهبوا اليه فجاء بعض المستعدين انهم عايزين لنا ملكا يقاتل في سبيل الله اول معلم اخره درس تعليم الكتاب فين سبيل الله ازاي لازم تكون تحت مع امام لي لنا ملكا يقاتل يبقى من غير مالك ما نفعش نروح احنا نفعش على وزارة الدفاع. نقاتل بسبيل الله. خلاص? وده ده ده هذا كله. وزي ما قلنا قتال مسلم مع مسلم وقد الفتنة. طيب القتال يا اخوانا فين? مع امام. والقتال يكون وجده فين? في سبيل الله. في سبيل الحرية. ولا ولا المهلبية. ولا اي قبل ان هذه الامور. القتال يكون وجده فين? في سبيل الله. نص رحوك. نبعت لنا ملكا. نقاتل في سبيل الله. ما فيش ملك نعمل ايه? نصطلح على رجل يكون ملك علي. وبعدك ايه? نقاتل وجهة القتال فين? عشان نحرر الارض. عشان العروبة. عشان الديمقراطية كله ده ما ينفع باله. نقاتل اجل مين? الدين في سبيل الله. نعم. مع إمام يعني. رأي معلومة. رأي معلومة. ما طيب. هذا يقول سيقول نحن لا تمنى لقاء العدو. تمنى؟ رسول قل لا تتمنوا لقاء العدو. ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. اعلموا أن الجنة تحت ضلال السنة. فلا تتمنى لقاءة. أطبعوا بلقيني عدو وأقول انت, انت, أنت لا ترى لحالك دونما كان القتال بالسيوف زمان ما حتشوف أن أصلاح عم بيتك وما تشوف الروس النووية والناس طبعا بثعب يطير لا أنت مصمعك تلئتين ولا حاجة تلنفسك ترعت لكن لا تتمنى لقاء العدو إنسان الله عافظ لذا إذا لقيتموهم أصبح الأمر حتماً ولازم فأثبتوا يا كنت دزعص واعلموا ان الجنده تحت تحت غلال السور خلاص تعال ما فماذا قال لهم النبي عندما عملت النقاط الجسم قال هل عسيت ان كتب عليكم القتال الا تقاتل واحنا كل يوم قاعدين على اسرائيل منعمل مظاهرات. وطبعا انت يعني انسان بعقلك الخير ها? ما انت بتحرق فلوس بتاعتك. ما انت بتحرق فلوس بتاعتك. وبعد ما خلص المظاهرة طرعا ان يفعلوا في المظاهرة كنكوشك ولا محل يدمروهم ها? على عربطين ثلاثة. واحنا كده اسرائيل مرعوبة. ستشوف المظاهرة من هده? ثلاثة اسرائيل اه مش عارفة لم نفسها من قوت المظاهرة. ما على مسرائيل البكرة حتى. ده ده انت اه بزلك يقول تعرفوا. ابعث لنا ملكا من يقاتل في السبيل. اتا هل رفع احبه? هل عزيتم انكتب عليكم للقتال وقال لا تقاتل? اسألكم استفسرهم. لو انت دولة الشباب ده ايه اسا الشاب في صوت جديد? هزي انتها بنروح محارة عارف رايحين على مش عارف غزة بالملايين. شايف يصبر تاني هم? مش هتلاقي خمسة ستة معه. أنا مش متاع على الفيسبوك كده على حيوان فورا عدوا في الفيسبوك عمفها سبع إجاب بعض خلاص؟ ممكنوا فين دولي أم ويقول لشي دولتك خلاص؟ قال العزيزة من كتب عليكم القتال وأن لا تقاتل وقالوا ما لنا أن نقاتل في السبيل الله واخذوا خربنا من ديارنا وأبنائنا عرفوا خبوا يقولوا ايه؟ بقولوا إحنا ايه الحجة الحج التي لا نقاتل بسببها ده احنا كل أنواع العذاب زبناها ما أنا لألأ لقاتك من ديارنا وأبنائنا الله الذي خلق الخرق يا إخوة وأعلم بها من أنفسهم قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم والظالمين إذن كيف وشب كده تقول درس كده إن الحماس الجماهيري ينبغي ألا يخدع القالة يبقى معاك قائك انا معاك مجموع ورائك. اوعى اقول لك انت اشيخ اه احمس المحقق من لك ده مظاهر وطفا او اما لدي تبص تسمع ضرب ولا هاجد لا تبص ليش حد معك. فلا ينبغي ان ينخد عميل بالحماس الجمهري. خلاص? الا بعد ان يضعهم على المحق. اختبرهم. اختبر الناس دي هالي الناس دي صحة تسمت? ولا دول ل... اه خدنا هناك قصة كده. بعض الاخوة. كان حاسب مفترة جدا. كان بيصدق مسجد كبير مساجد بيجمع يعني طلبة كثير وطلبة العلم. ممو شيخ كبير بيبقي ده في الخضب. مساجد ممتالي وقت. ممو بقى المطور كده يولد بتاع الكهربا ضربوا اللي هي. قام الاخوة دخل المسجد واللي على التالي وانها كل مهم طبعا الشيخ يسوقه بعض كلا يقول طبعا تعزي أن تحاربه إذا كنت أدب تعدى ربكتها حصل؟ كله هره هنالك طبعا الناس أزلت تهيئة السمين الداوت ولا, ولا, ولا تقاتل فما إياك أن تنخدع بالجماهيل الجماهيل طبعا تتعزي يعني ولا يمكن يا إخوة أن قائد يبني قراراته على أحوال الناس نعم إياك أن تبني هذا أنت دمي على صلاة إلا إذا كنت أنت مختبر الناس دي وربيتكم معرفة إنهم إيه؟ إنهم إن إخوة الذي إن يسهد في المعاركة ما ده؟ شو إيه؟ هو عنده إمان. في وقت المعاركة يقول لك زوجتي أولادي افتكر ويش عارف إيه؟ يبكي هو أنت عندما دوستك في لحظة التمتالي ما فيه كلام لأبداً تعشي لده دور غيرنا خلاص كده إيه؟ <تصفيق> يا ربك المسأل لا ما ينفع الكلام ده وقفت عليه وفق خلاص يخر ولا زيك شوف كده ايه ادليلك على هذا الامر يسون النسائي والحديث صححه الالباني ان عبدالرحمن بنعوف اصحاب واصحاب الله واتوا النبي صلى الله عليه وسلم بماكة فقالوا يا رسول الله إذننا كنا في عز ونحن مش ركوه يقول النبي كنا في عز وإحنا كفار يعني. فلما امنا خلاص صرنا أزلنا. قلنا بكتب. قلنا إحنا أمه وقلنا إيه؟ ماذا ده يتسمع على إيه؟ إحنا الإسلام يرضى إحنا الرسول يرضى بالمهانة. يعني إحنا ده الدين ده. وبعدين بقي أصفحي إيه دي ما تقوله إيه؟ قلنا الشيخ ده. فرق خالي من الشيخ اللي بيكفر. الشيخ الثورجي. إذا الشيخ الثورجي دي جيت من فندي. سمحتها نده مين مين كده قال له إيه؟ فلندة في ترجمة ف ثورجياً كبيراً. وأصبحت طبعاً قلت أنت أمو يعني يقول لك أنت فلندا اتحبس كم مرة. يقول لك لما كنت مش عارف في السنة ستة ده جار وراه مخبر. يعني ده, ده, ده قمة اللي يعني جار وراه مخبر. هذا كل اللي هو فهل. طبعاً يقول ايه يا رسول الله. إن كنا في عز ونحن مشركوك. فلما أسللنا صرنا أذلة. فقال اشف الرسول يا ما أخذ هذا الكلام الزكرة وأزيله واحدة حين أمس منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفل فلا تقاتل أمرت بالعفل فلا تقاتل مر على أصحابه وعذبه صبراً آله ياسا لإنما وعدك من تبيره الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك إحنا إحنا لما حصل أخواننا بدأ المجتمع أسل تجني الثماء بيبدأ كل بيت في نحية وفي القابل الإسلامي وتيجي الاختزام. فاحنا طبعا ما تعجلني. قد ضفنا قبل ايه? قبل ان تطلع. بنعملين الوقتي? سنجل السنة الجيه ان شاء الله عبرنا ايه. وعدك كده يا عشيب سلم لقد غير السماتيك تيجني لان انت الان دلوقتي تبصك انت لما تجد مثلا حالي للناس الان انا اخهم بيقول لي فربي لحيته فواحد يقول لي انتو دي بتاع بسيه عشان رب بدأني بس كده ايه صاحب بسيه اشوف فقال اني امرت بالعفو فلا تقاتل خلاص قال فلما حولنا الله الى المدينه ونذرنا بالقتال او امرنا بالقتال تكف مش الناس كانت بتروح على صلاه احنا كنا عز ف لنبني لو مرت بالعفو مش قتال فمرحبا دينا وأذننا بلايه بالكتال قال فكفوا امتنعوا فنزل قال الله عز وقال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس فخشي بالله وأشد خشي قال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل لآخرة الخير ممن اتكر ولا تظلمون فتير إذا فريقوا منهم يكذب عليهم القتال إذا فريقوا منهم يخشون الناس فخشية الله أو أشد الخشية قال ابن القيم في زاد المعاد قال ولما كان جهاد العدو في الخارج فرعا عن جهاد العبد نفسه في ذاته كان جهاد العبد نفسه في ذات الله أصلا لجهاد العدو الخارجي فكيف العبد خلاص يحارب عدوه الخارجي وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متصلف عليه يعني كيف يقولك انت لك عدوين عدوك الداخلي وعدوك خارجي عدوك خارجي لما من كفره والمنافقين وعدوك الداخلي نفسك من الديم يتنبه طيب انت ازاي تقاتل عدوك الخارجي وعدوك الداخلي طاهرة ومتغلب عليك. ده انت غادي مش قادر تغض بصرك عن امرأة مرت بيك. حققتل كفار الزائد. ده انت مش قادر مثلا تلتزم بأمر من أمور الشرق. انت بقل تسمع أغاية. انت قاتل عدو الزائد. فخلنا يعني انت قيبه لك انت, انت ليه عدو؟ عدو داخله عدو خالي عدو خالي بتعمل بيه؟ لابد أن تغلب على عدوك الداخلي أول، تغلب على نفسك حتى يكون هذا الأمر جهادة عدوه ولذلك ابن القيم استدلي بحادث النبي صلى الله عليه وسلم وَالْمُجَاهِدُّ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ عَلَى أَضْرَاعَةِ اللَّهِ لن لك أننا نسينا للجهاد، لا، نحن نجهد أصل، الجهاد لابد له من إيه؟ من عدن، عدن يعني عدنها الإيمان، وبعالي من ما نستطيع من قوله، شاء الله نمسك فما عدناش الإيمان خاص بالفشرة ما تنفعك أول مليم من هذا الإيمان والمجاهد منجاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر السوء واجتان به هل ماذا قال لهم نبيو ظاهب موسى؟ قال لهم نبي هل عزيتم يكتب عليكم القتال وأن لا تقاتل؟ قالوا أما لنا أن لا نقاتل فإنسا بالله وقد أخرجنا من جائر وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولى إلا قليلا منهم عليهم والله عليهم وظلائهم وقال لهم نبيه لقصة بالتفصيل إن الله قد بعث لكم طالوت مالك نفس كلام نبي الله موسى أنا نبي أقول لكم عيين طالوت لا إن الله يبقى تعيين طالوت من عند مين؟ مش بالتخاباء مش الصدق العجيم ده من عند الله عز وجل إن الله قد بعث لكم طالوت مالك يبدأ تعيينه من فين؟ من قبل الله يدوارك وتعالى. طيب مفهوض يا خلن نعمله ايه؟ احنا مشتاكين للقتال. وهو ده اللي ربنا حرفع عنه الزل الذي نزل بكم. تقاتلوا به. لما يأتيكم خلاص. نحن مستعدين أيضا ربنا عيوننا نحن نقاتل معكم. مش ما قلنا في التنفيذ غير. قالوا انا يكون له الملك علينا. من قلود ده الذي يكون ملك عليه. ونحن بالممكن. ده احنا بتوعي السياسة. ده احنا بتوعي الحكم. ده مين فرق وزيلك يا اخوة شوف اي انسان يظن ان نص الاسلام على يديه فقط. يبا لديه صدار. ليه يا اخ انت تدعو ان نصرة الاسلام على يديك فقط? ليه انت بالذات فقط? يقول ربنا ننصر الاسلام. خلاص? معي باسمت أونسا لما كنت بسكين بالإسلام تحرقنا لك ولا مدل ولا غيره أن يكون الملك ونحن أحق بالملك منه وبعدها يظهر ما في نفوسه وحبه من الماء ولم يؤت ساعة من الماء ده رجل إيه؟ رجل فقير طب أنت بتقيسه الرجل بماله ربنا اللي اختروا كل رحلة الله بنا اختروا يا ربنا, ربنا ده انت ال... هذا لا يصف معنا ونحن وحق المؤلمين تساعة من الماء ماذا قال يقف بلو معاه ينفع عن البي موسى قال إن الله اصطفاه ماذا يبدو الأمر الثانية هنا؟ عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم العلم يا أخوة عنده علم والجسم عنده قوة بالموهلات القيادة عنده علم وعنده ايه؟ عنده قوة على قصة العلم يقول العلم بزياسة النرص لأن رسول رأى رؤية قال رأيته كأنني كأنني يشعر لبنا قال حتى, حتى شعرته كأن الري يخرج من الأنفال مش في شير اللبن فنحس الري ايه؟ في المردوة كأن الريا خوز منين من أصفاله قال فناولته عمر فقيل يا رسول ما أولته قال العين فلما تجد تنصر عمر بن الخطاب أعنى في ده في معازي بن جب دعا من الصحابة في علي بن في عبدال بن عباس عبدال بن سعود طيب ما العلم اللي, اللي ربنا أعطاه بعمر وقالوا العلم بسياسة الناس. العلم بسياسة كيف يقوم دي الأمة؟ هذا العلم. قال إن الله اصطفاه عليكم وما علم لصة في العلم والجسم. وبعد انك تامل ذلك. والله يؤتي ملكا. من يشاء؟ بياكم انت تقول الله هذا اللي يجي ده؟ ده احنا لحن نجيب. بس واحد يقول ان لأ احنا الدوله لازم تكون مدنيه في الاسلام مدنيه يعني يعني الشعب هو اللي يجيبها الشعب هو اللي يحاسب الحاكم والشعب هو اللي في الاسلام ده دي في شرعه الاسلام الشعب هو اللي يجيب مين الحاكم, الحاكم. الشعب ده واختروا ساعة. تعملها ديبا. ساعة ساعة يا ساعة. ها? هنغني. الربا كلها بتغني. هل صباح مع الامر يبقى هم بدونش الشعب ولا اختار الحاكم. ولا الشعب. مين اللي الشعب يختار? مين الشعب, الشعب يقاسد? ربك للصدق لما عين عمر. ده كده خالف? اشان? بل عمر لما جعل امر في الستة نفر. اختار مال الشورى. خلاص. بالامر اخلنا الأمر هذا إيه؟ نعم؟ <تصفيق> أعقدوا هناك حكم إن شاء الله نعم نحكم إن شاء الله ما زلتك واحدة أخذوا لك اللعنة الدعاء على كل مرة في اللجنة التأساسية للدستور أقول <تصفيق> له زال عشان مشاركش فيها قالك هو عشان تسمي المسامات الصحيحة اللجنة التأساسية للحكم بغير مانزة الله عشان لجنة تأساسية للدستور الدستور ده بيحكم بمين؟ بشارعة مين؟ فتقول إن شاء هذا اللجنة للتأساسية للحكم غير ما انظروا. فطبعا ايخو ايه? اقتلقوا يعمل هذا الايه? انها دي الجزيرة. والله يؤتي ملكه من يشاء. زي الشكلة الايات كل ما تكلم ربنا عن الملك بلفزة يؤتي. لما يلادي يؤتي? المولاد ده بارك اياك قال تقول لا تأمر الله عز وجل المولك. انت ربنا ايه عن الا لم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله المول. من الملك من الاذى ملك ربك سبحانه وتعالى سيدنا يوسف رب قد اتيتني من الملك قل ان اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء يا من الذي يؤتي رب تعز من عز وجل راسخ والله يؤتي ملكه فضل ربك يعطي الرجل الفقير هذا يعطيه وعليمه أعلم بحال عباده إن صالحوا هنا أرسل لهم رجل صالحاً فاسهلوا رأى ست يوم مليئ وزي سفين الثولة ما قلنا قبل ذكر بيطوف في بيت الله الحرام فرأى رجال مسكين السلاح في وصف الكعب من هؤلاء قدوا هؤلاء رجال أبو جعفر المصر قال إن ذنوباً ولت علينا أمثال هؤلاء لذنوب عظام هذا الفاهم قد وذلك إذا كان الشعب يكونوا مكدمين يأتيوا مع الكذاب نصبيل نصاب الحرمية يأتيوا مع الحرام رأسين يأتيوا مع ذنوباً يكذبوا فأناهوا الدخ وذلك المولى تبارك وتعالى القبوة وكذلك المولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبوه بعض الظالمين بعضاً نشير بو إحنا الصالحين وربنا سنة الله تابع يا إخوة إزياد ابن القيم الله تابع أن يتولى علينا أمثال معيب لأبي سفيان فضلاً عن أبي بكر وعمر فحكامنا على قدرنا وحكام من قبلنا على قدرهم وأحب أقول العالمين بيطالب أنت يعني لماذا؟ القلقة كلها والفتل حصلت في عاكدك أنت؟ وهو أقل صديقك يقولون أن هؤلاء كانوا حكاماً على مسلم هؤلاء صديقك حاكم على مين؟ الصحابة وأما أنا في حاكم على مين شوفوا صفات وأنا في حاكم على مين؟ في على لا أدروا أن حكم المحكمة على ممثل ياسوب ويطعم في الدين والإسلام ما الذي حالت؟ كيف <تصفيق> حدث؟ تحسين تعرف المجتمع لم يترب قرمت الدنيا ولم تقبت دون حقول دون طبعاً يحربوا فن ومحربوا مش عارف ايه ما نص الله العافية وازالك يا أخوة بصة كده والله هو وقت ملكومن إيش آخر جزانك من بها هيا علمتم عندما ذهب عمر بن العاص مع الله بن أبي ربيعة للنقاشي عشان يجبه لنستميمنا عمرهم عامون اتولى دي هو ده يا مريم ليه عشان اول حاجه ايه يهدي البطارقه عشان بعد كده كل واحد يا اول ومش عايز يسمع من المسنين مش عايز يسمع مين من المسنين فدخل دم الهدايا وبعد كده في العلامه دي اشى اخذ له الايه الهدايا بتاعته الى ايها الملك انه قد الى بلدي يلمان لنا تركوا دين آبائهم وأجدادهم ولم يدخلوا في دينك ياريتهم سبوا ديننا ودخلوا في دينك ده أحبهم على البل لكنهم سبوا ديننا ولم دخلوا في دينك وأتوا في دين مخترع فورا أن تسلمهم إليهم طبعا كل الجماعة واخدلها لادور سلمهم ماذا كان في جهة لا لا أسلموا لكم أسمع منهم اللون مهم طبعاً دعاهم ما استنع منهم قال لهم زابوا أنكم شوموا في أرض من سبقهم غالب فجعموا ابن عاصل يبقى لآتي أنه غالب ما فيه خضراء إنهم ما يقولون عيسى بن مريم إنه عابد إنه إيه؟ عاد. فدعاهم وهم يعملوا إيه؟ عشان مصلحة الدعوة نقول لهم بلشك المتعب من عيسى روح الله وكلمته وأبقاه مصلحة الدعوة نحن يجب أن نحافظ. هناك مصلحة كثير من جداً. هناك ناس مهاجرين في بلاد الغربة ولم يوجد بلد أكلهم غير الحبشة. وبعدين يعني دولة الظاهر أن الدين بتاعهم النصرانية. رح تقول له عيسى عبد. فإحنا يعني مصلحة الدعوة أنه إحنا إيه؟ ممين. آيوة. <تصفيق> خلاص. عشان بس عشان الدعوة. ده مش عملي لنفسي. ده مصلحة فمصطح تدعوه اصبحت وقتاً يُعبر. كل اللي مواحد يُعُد مع مراهن تبلغتها مُزيعة ولكن مصطح تدعوه. أنا مش قاعد بصفتي آآ شيف. أنا بصفتي نائب. صفتي رئيس. بصفة لو احنا في الشرعي حونا تقاعد بصفة ركاة. عدد اطلع برد ما مش بصفتي شيخ الماس. أنا بصفتي ايه? بصفة المواقع. مصر.